أن لله تبارك وتعالى مماثل لأحد من المخلوقين ولا أن أحدا مماثل لله الآية الخامسة والسبعون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله سبحانه مثلا لقد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه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 الثناء لله المستحق للثناء بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالإلهية واستحقاق أن يعبد وحده إذن ربنا جل جلاله الخالق المالك الرازق الآية السادسة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 وكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم والبكم آفة في اللسان مانعة من الكلام أما كل أي ثقيل بمعنى أنه عالة على غيره وأصله من الغلظ الذي هو نقيض الحد يقال كلت السكين كلولا إذا غلظت شفرتها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 لا يعجزه شيء إذا أراد امرا قال له كن فيكون إذا وما أمر الساعة الساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة وسميت الساعة ساعة لأنها تفجأ الإنسان في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة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 وجعل لكم السمع لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتعقلوا بها رجاء تشكروه على ما أنعم به عليكم منها إذا هذه النعم على الإنسان أن يطالعها لاجل أن يؤدي شكرها والقاعدة التي نكررها دواما كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليه الآية التاسعة والسرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لطي ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات مهيئات للطيران في الهواء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 فهي بمعنى مدللات وأصل سخر يدل على استدلال وهي بمعنى ممكنات وهذا دليل على كمال قدرته فإنه لولا أنه تعالى خلق الطيره خلقة معها يمكنه الطيران وخلق الجو خلقة يعني ربنا خلق الجو وخلقه معها يعني يمكن الطيران فإن الله أعطى الطير جناحا يبسطه مره ويخفضه مره كما يعمل السابح أثناء سباحته وخلق الله الهواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والإنسان يعتبر حينما كل يعني الإنسان عليه أن يعتبر عند رؤية كل آية من الآيات من فوائد الآيات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 وعلى نفع غيره ممن يعبدونه وعلى الأمر بالخير والعدل من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم وهي السمع والأفصار والأفئذة فبها يعلمون ويدركون إذن على الإنسان أن يتأمل كيف أن الله قد خلقه هكذا ثم أنعم الله عليه بهذه النعم نعمة بعد نعم فنعمة هذه الأعضاء ونعمة عمل هذه الأعضاء ونعمة القنية ونعمة زيادة معلومة وهذا التمهيد الذي مهده الله سبحانه وتعالى لنا فهذه النعم علينا أن نتفكر بها دواماً لأجل أن نؤدي شكرها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته